الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله أما بعد تقدم في المجلس في يوم أمس شيء عن علم الاعتقاد والتصنيف ومناهج المؤلفين في تصنيفه وتقدم أيضا شيء عن المصنف وعن المصنف أي عن صاحب القصيدة المنظومة التي بين أيدينا جميعا وعن مؤلف ناظمها الإمام ابن طاهر رحمه الله تعالى ونبدأ الآن سويا في سماع بعض أبيات المنظومة والتعليق بما ييسر الله عز وجل ويفتح بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال الحافظ محمد بن طاهر رحمه الله دائما البدء في قراءة المتون يستحسن الترحم على المؤلفين والمصنفين، لأن هذا من رد الجميل أو من رد بعض الجميل لهم، فهم قدموا لنا خيرا كثيرة، أفنوا أعمارهم، أوقاتهم، سهر الليالي في سبيل تدوين العلم. وتوثيق العلم فجزاؤهم أن ندعو الله تعالى لهم وأن نترحم عليهم وهذا من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من صنع لكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه وقد ذكر بعض أهل العلم أن بعض الشراح يترحم على جميع رجال الإسناد إذا قرأ الإسناد ترحم عليهم واحدا واحدا وهذا فيه مشقة لكن الشاهد الحرص على الدعاء لهم لأن ذلك من بعض حقهم في رد جميلهم نعم. قال الحافظ محمد بن طاهر رحمه الله في منظومته المسمات بالحجه على تارك المحجة بسم الله الرحمن الرحيم أقول مقالا يرتضيه ذو البصر وأنصره بالآي حسب وبالأثر يقول هنا أقول مقالا في هذا البيت مسائل كثيرة منها أن المقالات كثيرة وهذه المقالات تختلف باختلاف قائلها وباختلاف الحاكم عليها وباختلاف مضمونها وهنا رحمه الله تعالى قيد قوله بأمرين اثنين الأول أن قوله الذي سيقوله يرضاه ذو البصر يرتضيه ويقره ويقبله ذو البصر والمراد ذو البصيرة لكن النظم اقتضى أن يقول ذو البصر لأن أصحاب البصيرة هم أهل الحق وإلا فأصحاب البصر فيهم الضال والمنافق وصاحب الهوى وفيهم التقي أما أصحاب البصيرة فيختلفون ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى لما تكلم عن النظر قال النظر نظران نظر بالبصر ونظر بالبصيرة أما النظر بالبصر فيشترك فيه الإنسان من كافر ومؤمن والحيوان أما النظر بالبصيرة فيختص بأهل العلم والديانة والإيمان والإمام ابن طاهر هنا رحمه الله تعالى ذكر خاصيتين في قوله الأول الأولى يرتضيه ذو البصر والثانية أنه ينصر قوله بالآية القرآن الكريم وبالأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يذكرنا بقول القائل في من قصيده وما كل قول بالقبول مقابل وما كل قول واجب الرد والطرد لسنا ملزمين بان نقبل كل قول وايضا لا نتسرع في رد كل قول وما كل قول بالقبول مقابل ولا كل قول واجب الرد والطرد سوى استثناء ما اتى عن ربنا ورسوله فذاك قول جل يا عن الردي فالإمام ابن طاهر هنا رحمه الله تعالى ذكر تلك الخاصيتين أن مقولته التي يقولها يرتضيها ذو البصر أهل البصيره العلم لأنه رحمه الله نصرها ودعمها وايدها واتكى على الآيات القرآنية وعلى ما جاء في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم لأنهما نور الهدى وسواهما ظلام بلا شك لمن مات والذكر هما الكتاب والسنة نور حسي ومعنوي وسمى الله الوحي نورا آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا هدى ونور أنزلنا إليكم نورا مبينا ومن أسماء القرآن الكريم الهدى ومن أسمائه النور والسنة في القرآن الكريم وهي وحي من الله تعالى وهي المصدر الثاني للتشريع ألا إني أوتيت القرآن ومثلهما نور الهدى لأن ما سوى ما جاء في الوحيين لا يكون يغن وفي البيت السابق لما قال ابن الطاهر رحمه الله وانصره بالآي والأثر فيه مسألة أخرى وهي أن بعض الناس ينصر أقواله بالاستحسانات العقلية وبعضهم ينصر قوله بالمرائي المنامية وأبغاث الأحلام وبعضهم ينصر قوله بالخواطر النفسية وبعضهم ينصر قوله بتقليد الناس بدون دراية ولا رواية ولا شك أن هذا ظلام على صاحبه وأن صاحبه يسلك نفقا مظلما أما من جعل الكتاب والسنة منهجه وديدنه فلا شك أنهما نور نور في الدنيا ونور في القبر ونور في الآخرة ثم قال بأن ما سوى القرآن والسنة ظلام بلا شك بلا تردد بل هما باليقين والقطع أن خلاف الكتاب والسنة ظلام لمن مات والذكر هنا مات في المخطوطة قد تقرأ مات بالتاء المثنات وقد تقرأ بالنون مانا وبالقولين يصح المعنى ففي لغة العرب إذا قيل مات الرجل أي خضع للحق وذكر هذا صاحب اللسان وقيل بأن المستميث الخاشع والمتواضع بعضهم يقول مات الرجل إذا خضع للحق واستكان وتواضع وإذا قلت بلفظ النون مانى الرجل يقال مانى الرجل أهله أي كفاهم فيكون معنى البيت ومعنى الشطر ظلام بلا شك لمن خضع للحق واستكان له واكتفى به والذكر والذكر أصره إذ ذكر ألف ثم ذال ثم تاء وكأنهم استثقلوا مجيء التاء بعد الذال فقلبوا التاء دالا فأصبحت إذ ذكر ثم ادغموا الذال في الدال فأصبحت إذ ذكر يعني تذكر ونستفيد من هذا البيت أن الموعظة لا تنفع صاحبها إلا إذا تذكر وخضع وأناب لها وهذا المصداق قول الله جل وعلا فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من من يخشى فابن طاهر رحمه الله تعالى يريد أن يقول بوضوح الكلام أو رحم أن يشرح أن الكتاب والسنة هما النور لمن سلك سبيلهما واقتفى أثر نصوصهما وأما ما سواهما فهما ظلام على صاحبه أيضا كما قيل أنهما نور في الدنيا والقبر والآخرة كذلك ظلام مطلق في دنياه وقبره وآخرته أما من تواضع للحق وتذكر والذكر فلا شك أن العاقبة له والآيات في هذا الباب كثيرة الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله واطيعوا الله ورسوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وإن تطيعوه تهتدوا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة حتى ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت في القرآن في أكثر من تسعين موضع ومن المعلوم أن طاعة النبي عليه السلام داخلة في طاعة الله وأما من السنة فقد جاءت نصوص كثيرة منها قوله عليه الصلاة والسلام تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يفترق وفي لفظ ولن يتفرقا حتى يلد علي الحظ تحققت أن الله لا رب غيره بصنعته الأفلاك سبعا وبالفكر تحققت أن الله لا رب غيره تحققت ايقنت وصدقت وقطعت الله عز وجل لا رب غيره ليس هناك في وجود رب إلا الله عز وجل ليس هناك آلهة تعبد بحق إلا الله عز وجل لا رب غيره ادعوا أن هناك أرباب... اه... ادعوا ان هناك اربابا وانكروا وجود الرب الحقيقي وهم يعلمون بفطرتهم وفي قرارات انفسهم ان لهذا الكون ربا ولكن الهوى يعم ويصم وهنا رحمه الله اجاد التعبير بقوله تحققت تيقنت وصدقت بأن الله لا ان الله لا رب غيره بصنعته الأثلاك سبعا وبالفكر الله جل وعلا صنع أشياء صنع كل شيء صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعله والأثلاك هنا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأن بعضهم قال بأن الأفلاك السبع هي السماوات السبع واحتجوا بقوله تعالى لم تروا أن الله خلق سبع سماوات انطباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا فهنا أثبت أن الشمس والقمر في السماوات وفي الآية الأخرى قال تعالى وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون فهذا قد يسميه بعضهم من تفسير القرآن بالقرآن أن السماوات تسمى أفلاك، وقال بعضهم إن الأفلاك تخالف السماوات ولا أذكر الدين لهؤلاء على حسب علمي القاصر لكن كأنني رأيت أن شيخ الإسلام ضمن كلامه ينصر القول الأول بأن السماوات هي الأفلاك والعلم عند الله تعالى يقول بصنعته الأفلاك سبعاً وبالفكر أي بالتفكر ولهذا جاءت الآيات الأمر بالتبصر والتفكر والنظر قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الله الخلق وفي أنفسكم أفلا تبصرون أفلا ينظرون إلى الإبري كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت في هذه الآية ذكر بعض المفسرين أن الله خص هذه الاربع لأن الرجل إذا خرج على راحلة ركب راحلته الأرض تحته والسماء فوقه والجبال عن يمينه وشماله وهو فوق راحلته فيتفكر فيما فوقه وما تحته وما يركب عليه وفيما عن يمينه وشماله وقد جاء في الحديث أو في غير حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفكروا في الاء الله ولا تفكروا في الله <تصفيق> الآلاء العلامات والدلائل فبأي آلاء ربك تتمارى فبأي آلاء ربكما تكذبان وكلما أمعن الإنسان التفكر في مخلوقات الله تعالى كلما زاد يقينه على عظيم شأن الله تعالى نعم سميع بصير قادر متكلم مريد بما يأتي عليم بما يذر ذكر بعض الأسماء الله تعالى سميع بصير قادر وأما المتكلم والمريد فليست من أسماء الله تعالى ولكن تذكر من باب الأخبار وكلم الله موسى تكليما فعال لما يريد لكنها ليست من الأسماء الحسنى التي يدعى الله عز وجل بها وهذا البيت فيه اشكال لأن تلك الصفات التي ساقها السبع هي التي يحتج أو يثبتها الأشاعر يسمونها صفات المعاني وإثباتهم لها من باب الإثبات العقلي ولكن يقال لعل ابن طاهر رحمه الله تعالى ساقها من باب الإخبار لا من باب الموافقة كما أن السفارين رحمه الله تعالى في عقيدته الدره المضية قال فيها له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر نفس تلك الصفات فبكل حال هذا من باب الإخبار وإن ساقها موافقة لهم فهو خطأ عقدي لا يقر عليه مريد بما يأتي عليم بما يذر لا يفعل الله شيئا إلا لحكمة ولا يترك شيء إلا لحكمة ومن أسمائه الحكيم الحكيم هو الذي يضع الأمر في مواضعه من الناس حكمة وآثنا الله على لقمان بالحكمة ولقد آتينا نقمان الحكمة لكن حكمة البشر اعتريها النقص والنسيان والذهول أما حكمة الله فبرغة في الكمال اعلاه وفي الحسن منتهى كل أقداره الكونية والدينية كلها بحكمة يعلمها من علمها ويجهلها من جهلها أيحسب الأنسان ويطرك سداء أفحسبتم أنما ما خلقناكم عبثا ولهذا وصف الله وسمى نفسه بالحكيم في غير موضع والحكمة كما تقدم وتقرر وضع الشيء موضعه فالله لا يفعل شيء الا لحكمة ولا يترك شيء إلا لحكمة نعم هو الحي والباقي بأسمائه التي تزيد على التسعين تسعاً لمن خبر الحي من أسماء الله تعالى وأما الباقي فليس من أسماء الله تعالى ولكنه من باب الخبر فدائره الخبر واسعة كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ولكنه ليس من أسماء الله تعالى التي يدعى بها ثم ذكر رحمه الله تعالى بأسمائه دليل على كثرة أسماء الله تعالى وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى فلهذا القرآن الكريم أسمائه كثيرة والإسلام أسمائه كثيرة والنبي عليه الصلاة والسلام أسمائه كثيرة والقيامة أسماءها كثيرة لعظيم شأنها والله عز وجل أسماؤه كثيرة لعظيم شأنه وجزي سلطانه وهنا قال تزيد على التسعين تسعا لمن خبر يشير بهذا رحمه الله تعالى إلى حديث إن لله تسعة وتسعين اسماء من احصاها دخل جنة وسيأتي ذكر هذا الحديث في أو ذكر تخريجه في نظم المؤلف نظم المصنف رحمه الله تعالى لكن اسماء الله تعالى ليست محصورة بعدد معين وهذا الحديث إن لله تسعة وتسعين أسماء لا يهد الحصر لم يقل ليس له إلا هي اذا إذا قلت عندي تسعة آلاف ريال, ريال فهذه الجملة منك لا تفيد الحصر ولا تنفي غيرها فلو قال قائل عندي كتابان فهل يفهم من قوله ليس عنده سوى هذين كتابين لا وإنما يفيد الخبر بأن عنده كتابين. كذلك في الحديث إن لله تسعة وتسعين اسماء هذه لا تفيد الحصر بل أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن لله تسعة وتسعين اسماء وله غيرها بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث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 لكن أنت كما أثنيت على نفسك دليل أن ثناء الناس مهما بلغ فلا يبلغون ما أثنى الله تعالى به على نفسه ولهذا قال أهل العلم بأن أسماء الله أكثر من ذلك بل نقل غير واحد كالإج... كالنووي الإجماع عند أهل العلم على عدم حصر الأسماء الحسنى في تسعة وتسعين نعم رواه البخاري في الصحيح ومسلم وكل إمام في الأحاديث قد نظر البخاري ومسلم إمامان من ائمه الحديث من ائمه أهل السنة والجماعة من ائمه الحديث درايه ورواية وكتابه كتابه وكتابه وكتابه وكتابهما أصح الكتب المصنفة بعد القرآن الكريم وهذا أمر مشهور عند اهل العلم فالبخاري هو المقدم ثم يليه مسلم ومن قدم مسلما على البخاري كبعض علماء المغاربه قالوا إن مراده بالتقديم اي التقدم في الترتيب قالوا فالمسلم احسن في الترتيب من البخاري اما في الصحه فلا يقدم على البخاري ولهذا قال الناظم تشاجر قوم في البخاري ومسلمي لدي وقالوا أي ذين تقدم أو أي تقدم فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلموا البخاري رحمه الله قطع الأحاديث وفرقها وأحيانا يبوب على الحديث ولا ياتي الشاهد من التبويب إلا في موضع آخر من باب حث طالب العلم على تقصي الروايات وهنا فائدة عارضة وهي أن بعض الناس يخطئ البخاري إذا بوب بابا لن يجد مناسبة بينه وبين الحديث وابن حجر رحمه الله في فتح دائما يتعقب بعض الشراح الذين يستبعدون وجه المناسبة من التبويب والنص الذي ساقه البخاري ويقول رحمه الله في مثلا لما قال البخاري باب السمر في طلب العلم وساق لفظا أو قطعة من بيتوت ابن عباس عند ميمونه رضي الله تعالى عنه عندما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على ميمونه فقال أنام الغليم البخاري بوا باب السمر في طلب العلم على هذا الحديث بعض الشراح استشكل هذا التبويب وقال ما وجه المطابقة بين السمر وبين هذا الحديث وبعضهم تكلف وقال السمر هنا المراد به قوله عليه الصلاة والسلام للممونة رضي الله تعالى أنام الغليل وهذا لا شك تكلف ثم قال ابن حجر رحمه الله تعالى في كلام الله ومن عادة البخاري أو من منهج البخاري أن يبوب على الحديث ويجعل الشاهد من التبويب في موضع آخر للحديث حتى يحث طالب العلم على التقصي فطالب العلم إذا قرأ باب السمر في طلب العلم ثم قرأ قطعه من خبر بن عباس عندما بات عند ميمونه ولم يجد الشاهد سيضطر أن ماذا؟ أن يستقصي وأن يتتبع بقية ألفاظ الحديث حتى يجد الشاهد وهذا ما صنع البخاري في مروع أظن في كتاب في عندما ذكر قيام الليل قال فثمر مع أهله ساعة يعني ثمر النبي عليه الصلاة والسلام ميمونه ساعة وهذا الشاهد عودا على قول الناظم رحمه الله تعالى رواه البخاري في الصحيح ومسلم أي في كتابيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة في السنة وكل إمام في الأحاديث قد نظر الحديث حديث أبي هريره رضي الله عنه أرضاه إن لله تسعة تسعة رواه البخاري ومسلم ورواه اخرون كثر فقد رواه الإمام أحمد في مواضع متفرقة من المسند ورواه كذلك النساء والترمذي ورواه البيهقي في الشعب وفي الاعتقاد وفي الأسماء والصفات وراه الطبراني وراه جمع غفير من أهل العلم وكأن كأن الإمام ابن طاهر رحمه الله تعالى في قوله وكل إمام وكل إمام في الاحاديث قد نظر يشير إلى أنه قد أن هذا الحديث متواتر كأنه بل إن ابن عطية صاحب التفسير المحرر الوجيز أشار. إلى أن هذا الحديث متواتر لكن ابن حجر رحمه الله تعقبه وقال غايه ما يقال فيه بانه مشهور وبكل حال هذا الحديث أفرد فيه الحافظ ابن حجر جزءا لطيفا في تخريجه وهذا الجزء الذي أخرجه تعله المجالس في الامال المطرقه التي كان يمليها على طلاب العلم وقد طبع هذا الجزء مفرداً بتحقيق الشيخ مشهور سلمان، نعم. وأورده أهل الشام بشرحه وفضلهم في القلب يا صاحق دوقر. وأورده أهل الشام بشرحه. الشام، بعض يقول الشم بالهمزة، بعض يقول الشام. وهنا وأورده أهل الشام بشرحه. وفضلهم في القلب يا صاح قد وقر قوله رحمه الله وأورده أهل الشام جرت عادة بعض أهل العلم أن يطلق وصف البلد على رواة الحديث إذا كانوا مشتركين أو كانوا من بلد واحد فيقول هذا الحديث اسناده شامي هذا الحديث إسناده بصري هذا الحديث إسناده يماني هذا الحديث إسناده عراقي كما قال الإمام أحمد في حديث في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه القدسي عند مسلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي قال هذا أشرف حديث لأهل من؟ لأهل الشام وهذا الحديث الذي فيه إن لله تسعة وتسعين أسماء في الصحيحين لكن جاء في بعض الروايات كما عند الترمذي وغيره ذكر الأسماء مفصله الله الرحمن الرحيم إلى اخره لعل المراد قوله هنا بشرحه أي بتفصيله وسرد أسمائه والذي اشتهر عنه سرد الأسماء هو الوليد ابن مسلم وهو ماذا؟ شامي من أهل الشام ورواه عن زهير ابن محمد وزهير شامي ولما ذكر الحديث عثمان بن سعيد الدارني في رده على بشر ذكر قال بأن فيه ثلاثة من اهل الشام وشيخ الإسلام أشار إلى أن الوليد بن مسلم يرويه عن الشاميين وبكل حال هذا الأمر معروف ولا مشاحة في الاصطلاح وأورده أهل الشآم, بشرحه أو أهل الشام بشرحه وفضلهم في القلب يا صاح قد وقر وفضلهم أي فضل أهل الشام وفضلهم في القلب يا صاح الأصل أن يقول يا صاحبي لكنه استعمل أو حذف آخر الاسم لامرين ليستقيم الوزن في النظم ولأن هذا سائغ في لغة العرب وهو ما يسمى بماذا بالترخيم حذف آخر الاسم ذكر رب مالك في منظومته ترخيم نحذف آخر المنادى كيا سعى في من دعى سعادة إذا قلت يا سعى يصح أن تنادي سعاد بياسعى يا عائش وقصتك يا عائشة وفضلهم في القلب يا صاح قد وقر وقر أي سكن وثبت، وقرنا في بيوت كنا سكننا وثبتنا وفي قوله هنا رحمه الله تعالى وفضلهم مسألة التفضيل الشرعي للزمان أو المكان أو الإنسان أو الحال لا يكون إلا بدليل شرعي. هنا قال وفضلهم دليل على أن أهل على ان في أهل الشام فضلا، وهذا الفضل فضل جاءت به الشريعة، وقد صنف أهل العلم كتبا في فضاء البلدان. فمن ذلك فضائل الشام ودمشق للإمام الربعي ومناقب أهل الشام طبع بذيله لشيخ الإسلام ابن تيمية وفضائل مصر لعمر الكندي وفضائل بيت المقدس لمحمد المقدسي وفضائل اليمن لمحمد الأهدري الحسيني وفي كتب الأحاديث يعقد أصحابها أبوابا في فضاء البلدان لكن في الأحاديث الموضوعات والأكاذيب والصياح والحساب وأهل الشام قد وردت لهم أحاديث صحيحة كما وردت أيضا لأهل اليمن في حديث البخاري اللهم بارثنا في شامنا وفي يمننا قالوا وفي نجدنا يا رسول الله فرد مرتين أو ثلاثا فلما قالوا وفي نجدنا قال هناك موضع قرب الشيطان هناك موضع الزلازل والفتن وحديث اذا فسد اهل الشام فلا خير فيكم وحديث الشام اوض المحشر والمنشر وحديث ان الملائكه تبسط اجنحتها على الشام والاحاديث التي ذكرها الربعي فيها الصحاح وفيها غير الصحاح وقد عنيت بتحقيق محدث العصر الألباني عليه رحمة الله تعالى عودا على قاعدة التفضيل التفضيل بغير دليل منشأ من أسباب نشوء البدع ولهذا قامت بدع زمانية ومكانية لأنها فضلت بتفضيل لم يأتي به الشرع أو بأحاديث مختلقه مكذوبة فمثلا لو فضل إنسان مكانا تفضيلا من حيث النظافة من حيث الرائحة لا شك أن هذا مقبول فلو قال قائل ذلك المكان جنوب المسجد أفضل من شرقيه أو, قيل أو قال بأن شرقي المسجد أفضل من جنوبيه يعني خارج المسجد قيل لي ماذا؟ قال لماذا؟ قال لأن الشرق أكثر ظلا وفيه تقع المكتبه الجديدة أقرب لمن أراد أن يزورها بخلاف الجهة الجنوبية مشمسة ومكان للسيارات يقال لا معنى لكن لو جاء التفضيل الشرعي فقال الصلاة في شرق, في شرق هذا المسجد أفضل من الصلاة في جنوبه يقال هذا التفضيل بأي دليل تفضيل شرعي قال لا أنا قصدي أن السجاد الذي في جنوب المسجد لم ينظف تنظيفا كاملا وفيه رائحة بخلاف السجاد في شرق المسجد يقال هذا التفضيل مقبول لكن لو قال هناك الصلاة أفضل اجرا يقال حسبك أين الدليل على هذا التفضيل إن أتى بدليل فنعم فمثلا الصف الأول كالصف الثاني والثالث والعاشر سواء بسواء ليس بينهما فضل لكن لما جاء التفضيل الشرعي بفضل الصف الأول على الصف الثاني وهكذا قلنا سمعنا وعطعنا كبر على الصف الأول ثلاث تكبيرات والثاني تكبيرتين والثالث تكبيرة وحث على التبكير والتقدم والدنو من الإمام فدل على فضل شرعي أيضا الصلاة في أي مسجد سواء في الحرم المكي أو المدني أو الأقصى أو هذا المسجد أو المجاور كلها سواء. لكن لما جاء التفضيل الشرعي بأن الحرم المكي فضيلة أولى ثم المدني ثم الأقصى قلنا هذا التفضيل تفضيل شرعي سمعنا واطعنا هذا تفضيل مكاني التفضيل الزماني صيام الاثنين والخميس والسبت والأحد سواء بسواء لولا ان النص جاء ففضل صيام الاثنين والخميس على غيرهما وفضل صيام البيض وفضل صيام يوم عرفة وفضل صيام يوم تاسوعة وعاشورة وإذا لاحظت وجدت أن أكثر البدع نشأت من الإخلال بهذه القاعدة عظمت ليالي أحيت ليالي وقدست أماكن وعظمت أماكن وشد الرحال لها بغير دليل بل الدليل ينهى عن ذلك وقل مثل هذا أيضا في تفضيل الحالات أو الهيئات لو قال لنا قائل أذكار الصباح الأفضل أن تقال وأنت على هيئة اتكاء يقول هذا الدليل هذه الهيئة بأي دليل تقول أنها يفو... تفضل الله تعالى ذكر قياما وقعودا وعلى جنوبهم. أذكر على أي حال لا تفضل هيئة دون اخرى إلا بدليل. لكن لو قال قائل حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما حديث. إذا أتيت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاة الأفضل أن نقوله جميعا عندما يريد الإنسان أن ينام على شقه الأيمن نعم جاء الدليل بتحديد الهيئة إذا أتيت مضجعك, مضجعك فتوضا وضوءك للصلاة ثم على شقك الأيمن ولهذا يؤخذ على بعض الراقين الرقات أن يوصي مريضه فيقول اقرأ سورة البقرة مثلا ثلاث مرات وأنت مضطجع يقال هذا التحديد العددي والكيفي الذكر لفظه وعدده ووقته ومكانه وهيئته لا تفضلها إلا بدليل أو يقول اقرأ قبل طلوع شمس يوم الجمعة سورة كذا لما تحدد أين الدليل هذا يميت سننا وينشئ بدعا فلنحذر من هذا الأمر وقاعدة التفضيل هذه من الأهمية بمكان حتى أني أذكر أن الإمام أبا شام رحمه الله تعالى في كتابه فيما أظن رد الأمر الأول لما تكلم عن رجب فيما اذكر ذكر أن التفضيل العبادات تفضيل العبادات وتخصيص الأمر بفضل هذا مرده إلى الشرع وليس إلى الناس إذا هذا الحديث أو فضل أهل الشام قد ثبت في غير حديث وقد ثبت أيضا فضل غيرهم كما في قوله عليه الصلاة والسلام أتاكم أهل اليمن أرق قلوبا وأليه أفئده الإيمان و Yemenي والحكمة Yemenية وقد جاء تفضيل الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق لو الهجرة للهجرة لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار عندما قال لو سلك الناس وادينا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار جاء التفضيل للصحابة عموما زكاهم ربهم زكاهم نبيهم عليه الصلاة والسلام وجاء التفضيل للعشره دون غيرهم عشرة في الجنة وجاء التفضيل للأربعة وجاء التفضيل للشيخين إن يطيع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا ابو بكر وعمر سيدا كولها الجنة وجاء التفضيل للصديق دون غيره لو وضع الناس في كفة والصديق في كفة رجح إيمان الصديق بهم المهم أن قاعدة التفضيل لا بد أن تكون نصب العيان حتى لا تختلط السنن. بالبدأ وأثبت إرسال النبي لما أتى به من دليل صادق معجز بهر بعدما ذكر رحمه الله تعالى الشهادة لله بالله تعالى إثبات الألوهية والربوبية والأسماء والصفات تحقق في قوله تحققت أن الله لا رب غيره ثم ساق بعض الأسماء التي جاء بها النص وبعضها لم يأتي بها النص ذكر هنا أثبت إرسال النبي لماذا؟ وقبل ذلك يشار إلى أنه رحمه الله تعالى أثبت أنواع التوحيد الثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه أنواع الثلاثة متلازمة فمن أثبت واحدا منها لزمه إثبات البقية فإن أبى فقد تناقض، ولهذا مما يعجب منه أو ذكر بعض أهل العلم يقولون العرب وكفار قريش الجاهليه كانوا من أذكى الناس ومن أنبه الناس وأفضل الناس ولكنهم زاغوا وتناقضوا لأنهم اتبعوا اهواءهم فإذا كانوا مقررين بأن الله والرب الخالق المدبر المحيي الميت يلزمهم أن يفردوه بالعبادة وهذا ما وقعوا فيه في أثناء الضراء والخوف فإذا ركب في فلك دعوا الله لاحظوا مخلصين له الدين وكانوا يسمعون الحكيم العليم فيسكتون في أسمع صفات الشاهد أن من أثبت توحيد الربوبيه لجمه أثبات الأمور كلها أنواع التوحيد لكن إذا تحكم الهوى وغلب الهوى هنا الإشكال ولهذا عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه سأله سائل قال يا عمر كنتم في الجاهليه اذكى الناس وافطن الناس فلما خلفتم محمدا صلى الله عليه وسلم قال يا ابن اخي والله لقد جالست رجالا تزن عقولهم الجبال رجاحه ولكن اظلها بارحه وهنا عودا على قول الناظم واثبت ارسال النبي لما اتى به من دليل صادق معجز به. الشهادة بإثبات النبوة أشار هنا من دليل صادق معجز إلى أن بعض الناس يقصر إثبات النبوة على المعجزات وهذا القول خطأ فالمعجزات ليست هي او هي دليل واحد من أدلة كثيرة ولا يقال بأن المعجزات هي الدليل الاوحد او أو الوحيد قد أشار إلى هذا اهل العلم فقالوا أدلت إثبات النبوة كثيرة منها المعجزات ومنها التواتر بخبر رسالته أو نبوته ومنها إخبار السابق عن اللاحق الأنبياء السابقون يخبرون بمن بعدهم ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد ومنها اتفاق الأنبياء عليه الصلاة والسلام في أمور الكليات والضروريات فكل الأنبياء في أصول التوحيد ودعوتهم واحدة لن تجد ولا كمفرق شعرة خلاف وفي الضروريات أو ما يسميه اهل العلم الكليات الخمس الضروريات الخمس ما هي أيها الكارم؟ حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في كلامهم لاقوام يتفقون على الأصول العقدية جميعا وعلى ما ينفع الناس من ذرياتهم أيضا من دلائل النبوة ما حل المكذبين بهم من العقوبات ما حل بهم من العقوبات فإذا قرأت عن من كذب بالأنبياء فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا منهم من أخذته الصيحة منهم من خسفنا به الأرض منهم من أغرقنا وهكذا وايضا أمر سادس من دلائل النبوة عون الله النبي ونصرته له إنا ننصر رسلنا ولو كان من باب التنزب الكاذبا لم ينصره الله ولم يعاقب أقوامه الذين خالفوه فهذه بعض الأدلة على أمر النبوة لكن يرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام أن تسميه تسمية التسمية بمعجزات الأنبياء الأولى أن تسمى كما جاء في القرآن براهين الأنبياء أو آيات الأنبياء فذلك برهانان في تسع آيات إلى فرعون ومرعين فتسميتها بمعجزات فيها قصور لأن المعجزة أو الآية والبرهان تشمل اولا هي الاسم الشرعي الذي جاء في القرآن الكريم والاعجاز وصف لبعض ما في الآيات والبراهيم وبعض يقول خارق للعادة خوارق العادات المصطلح الشرعي والأكمل أن تقول آيات الأنبياء ومعجزات الأنبياء وفي هذا المقام يستحسن أن يذكر أيضا ما ذكره العلم من أن ما يجري على أيدي بعض الناس من الخوارق لا يدل على صلاحهم وإنما يعتبر الصلاح باتباع صاحبها للكتاب والسنة وعدم مخالفة الكتاب والسنة ولهذا يغتر بعض الناس بل كثير من الناس إذا رأى أو سمع أو قرأ في بعض كتب الزهد ما يجري على أيدي بعض الناس من الأمور المعجزة يظن أن هذا من باب الكرامات والتأييد الإلهي يقال ينظر في صلاح الرجل وفي منهج الرجل وتعظيمه للدليل إن كان مخالفا مصادما فإنما ذلك استدراج ومن تلبيس الشيطان وعون الشيطان ولهذا لما جاء قوم إلى أحد أهل العلم سفيان أو غيره فقالوا رأينا إنسانا يطير في الهواء ويمشي على الماء وذلك كأنه من أولياء الله فأنكر عليهم وقالوا انظروا إلى عمله فذهبوا إلى الشافعي وأخبروه بانهم رأوا إنسان يطير في الهواء ويمشي على الماء فقال لهم الشافعي رحمه الله تعالى إذا رأيت إنسانا يطير أو فوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند نصوص الشرع فاعلم أنه مستدرج وبدعي لا همك مكشأنه الشياطين ينقلون أولياء نقل حسيه وبعضهم يحضر له الأكل والشرب من أماكن بعيدة وهذا من عون الشيطان من باب الإغال في إضلاله وغوايته إذا آيات الأنبياء وبراهين الأنبياء من أعظم أدلة نبوتهم وصدقهم عليهم الصلاة والسلام وأعلم أن الله من فوق عرشه بلا كيف بل قولا كما جاء في السور هنا ذكر مسألة الاستواء وإن كان يصرح بلفظ استواء لكنه ذكر هنا العرش وأن الله فوق العرش بلا كيف بل قولا كما جاء في السور ذكر الله العرش في كتابه الكريم في مواضع كثيره ذو العرش المجيد ذو العرش الكريم ويحمل عرش ربك فوقه يومئذ ثمانيه وذكر الاستواء في سبعه مواضع ثم استوى على العرش اما العرش او او الاستواء فمعتقد اهل السنه والجماعه ان الله استوى على عرشه استواء حقيقيا يليق به ويقال في الاستواء كما يقال في جميع الصفات والقاعده أن القول في صفه كالقول في جميع الصفات تليق بالله صفه حقيقيه تليق بالله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطي ولا تشبيه ولا تحريف الى اخره والاستواء اهل العلم عليهم رحمة الله جالوا وصالوا مع المخالفين في هذه المسألة. وقول المخالفين متهافث مصادم الأدلة، ولكنه بلوى عمت فلا بد من ردها. منهم من صنف كتابا مستقلا في العلوم، ومنهم من افرد كتبا كما تقدمت إشارها في مجلس السابق. في بعض اصول الاعتقاد منها الاستواء وبكل حال من خالف قال بان استوى على عرشه بمعنى استولى وهذا القول حقيقه مصادم مخالف للنصوص والفطر واجماع سلف الامه وقد رده ابن القيم رحمه الله تعالى من 42 وجه وقال أو في مضمن الردود إذا كان استوى بمعنى استولى فلماذا يخص العرش دون غيره إذن استوى على الأرض استوى على الجبل استوى على الماء استوى على البحر فما خصه الله العرش بالاستواء إلا لتميزه عن غيره وأيضا أن استوى في لغة العرب تأتي بمعنى على وارتفع وصعد وبعضهم يقول استوى عند العرب تاره يكون مطلقا وتارى يكون متعديا إذا كان مطلقا كما في قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى أي تم وكمل أما إذا كان متعديا بإله استوى إلى العرش على العرش جاء في القرآن الكريم ثم استوى على العرش على وارتفع وجاء في سبيلة نوح واستوت على الجودي على وارتفعت ويأتي الاستواء يتعدى بالواو استوى الماء والخشبة أي تساوية فالشاهد أن بعضهم احتج ببيت للأخطل النصراني قد استوى بشر على العراقي من غير سيف ولا دم مهراقي رحم الله شيخ الله السلام في بيت من الشعر يقول قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل ابن حزم قرأته له عبارة, عبارة يقول معنى كلامه بئس لمن احتج بقول شاعر نصراني بوال على عقبيه في رد نصوص شرعية يحتج ببيت من الشعر لشاعر نصراني قد قيل ان البيت ليس له في مصادمة آيات كريمة الصريحة لا تحتمل التأويل هذا من تنكس أو من خلاف الاستدلال الصحيح الصريح وهنا يقول رحمه الله تعالى من فوق عرشه العرش عرش حقيقي قد تأوله بعضهم بأنه الملك والصحيح أن عرش الرحمن عرش حقيقي عرش من صفاته بهي المنظر وله قوائم وهو أثقل الموزونات وأعلى المخلوقات وأول المخلوقات أما أنه بهي المنظر والشكل فمن قوله تعالى ذو العرش الكريم فيه قراءتان ذو العرش الكريم صفه للعرش وذو العرش الكريم صفه لله المجيد في الثانية رب العرش الكريم ورب العرش الكريم فذو العرش المجيد ورب العرش الكريم الكريم في لغة العرب له إطلاقات منها ضد الجود ضد البخل الجود والسخاء ومنها جمال الشكل وبهاء المنظر أنبتت من كل زوج كريم ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم إذن صفات العرش أنه بهي المنظر مجيد عظيم الشأن وأن له قوائم سفة ثالثة حديث صحيح إذا صعق الناس اكون أول من يفيق. فإذا موسى أخذ بماذا بقائمة من قوائم العرش فلا أدري آفاق قبلي أم جوز يبصاقت الطور أما أنه أثقل الموزونات من قوله عليه الصلاة والسلام سبحان الله وعده عدد خلقه إلى أن قال وزنته عرشه قال ففيه اشاره إلى أنه أثقل الموزونات وأما الصفة الأخرى أنه سقف المخلوقات وأعلى المخلوقات فقد جاء في الحديث أنه العرش سقف الفردوس ومنه تفجر نهار جنة والله قل عرش وأما أنه أول المخلوقات فقد اختلف هل هو أول المخلوقات أو القلم والصحيح أن العرش اول ثم القلم جاء في نظم ابن القيم في النونية والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش هل كان بعد العرش أو هو, هل كان بعد العرش أو هو قبله قولا عند أبي عن الهندان والحق أن العرش قبل لأنه وقت الكتابة كان ذا كان. فالعرش أول المخلوقات أقف عند هذا والله أسأل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح شكر الله لكم والحمد لله الذي بنعمتهم الصالحات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته